اخايل بروق السما مخايل بروق السراب قال لي وحي رعادها مثل المدافع رجته اقرب علي من الفخر واعلى شوي من السحاب يا بهجه عيون القصيد ان كان هذه بهجته جت مد الهمه وجهها رحمه وباطنها عذاب من يعترض حاله يردم على دم هجته استنشقت صبح الشمال ومضمضت قبل الغياب وابل انتهاده في سمى شرق الرياضة ومجته من قبلها حرف ثقل سيف مضايقها الجراب ما ابي ابين له زعل قلبي يلقى حجته ارى رقابا اينعت وخاف من قطف الرقاب هذا الزمن لو يرجع الحجاج يتبع دجته جساس ما قصده زعل يوم مبغى الثار السراب وكليب ما قصده غبا يوم استداره السهجته وش لك بطول السالفة ما ضرنا نعقل الغراب ولا تلحق يوم مس ما دبك الكديشة وعجتها بقطع الهرجة قبل يصيبكم منها اكتئاب واكسر مثل نقط نقط بس لا تقاطع هرجته وبقلب الموجه الموجة غزل. لا حزن فيه ولا عتاب وريح هجوز القصيد من النحوس وصجة العيون من روحي لها راح الذهاب بلا إياب الفاتنة اللي ساكنها قلب البديل ومهجتها حبها حب عنزه للمجد في سيرة إعقاب يسج معها <تصفيق> <تصفيق> حب عنزه للمجد في سيرة إعقاب يسج معها هذه السبياتي والشيحة تسجد النار بيها قفصني خائز على بعض الشباب يبتكي حجرها من مصاريفها التبطية رجل تحضفت في وصفها تبتم بسطرة نبتاة. اللي يحدثين يديد, يديد انا فان لا. ندير يدها ما نفع خلطات تسليطة اخلاق. حتى اخلاق. والمغرب اعود يسليحك. هل يبتحدون هذا. من بيض يدها ما نفع خلطات تسليطة اخلاق. حتى اخلاق. والمغربي اعود البلد هي افتحت دولها قامت تخاطفها الثياب كل اللي نحاول يكون على الخصر بحلاوه طالع في يعني يشكر من لميس جنبها تطلع عيسى وشمال تحت المصمك يعني